بسم الله الرحمن الرحيم طاف والقرآن المجيد بل أن جاءهم منذر منهم فقال كافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ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 كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرسل وتمود وعاد وفرعون وإخوان وأصحاب الأيكة وقوم دبع كلهم كذب الرسل فحق عيد أفعينا بالخلق الأول بلهم في لبس من خلق جديد